تنبت الأرض من بخلها وخفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم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 قَالُوا إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَاشِيَةٌ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ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 وَإَِّ مِنَ الْشِجََة لَماَا ييتَفَجررُ مِنْهُِ أَنْهَاب وَإَِّ مِنْ هَا ماَا يَشَقَّقُ فَيَخرْردُ مِنْ هُلِمَا وَإَِّ مِنْ هَا ماَا يَهْبطُ مِنْ خَشيَة الل وَمَ اللهَّهُ بِغافِلٍ عََّ تَعملُون